بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفاء هذا هو النوع الرابع والعشرون من الحديث الحديث المعلل أو المعل كما سيأتي إن شاء الله وسياتي القول الصحيح في تسميته هل أن يقال له معلل أو معل كما قال العراقي يعني صوابه المعل بلا من واحدة ولكن كالعادة لابد أن نقف مع الفاضي المتن اولا وما بعلة غموض وما ما واقع على الحديث أي الحديث الذي تلبس بعلة بعلة ذات غموض لان غموض بالجر هذا بيان لعله ذات غموض أو خفا أو هنا بمعنى الواو وربما عقبت الواو جاءت الخلافة أو كانت له وكانت له فأو بمعنى الواو لأن القاعدة المعروفة أن عطف التفسير لا يكون بأوو التفسير انما يكون بالواو وليس باو فهنا عطف تفسير فيكون على غير بابه وهذا معلوم عند من يدرس علم النحو فيعلمون ان الواو لعطف التفسير اما او فلا يمكن ان تكون عطف تفسير والحديث الذي تلبس بعلتين ذات غموضين وخفاء معل ومعلل عند أهل الحديث يعرف عند أهل الحديث باسم المعل أو المعلل المعل أو المعلل هذا معنا الحديث الذي تل بزا يعني بعلة ذات غموض وخفاء يعني في سنده أو في متنه يعرف عند علماء الحديث بالمعل وأسوأ كان ظاهره السلام أم لا مفهوم فالحديث معل معل عندهم معل عندهم المعل المعل أو المعلل بماذا يعرف سياتي إن شاء الله بما يعرف بعد أن نعرفه وذلك بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة يعني ننظر إلى من كان ضابطا ومتقنا فإذا وجدنا راويا ضابطا متقنا وقع في نفسي الباحث العارف بهذا الشأن أن هذا الحديث معلول وذلك إما بالإرصال في الموصول أو الوقف في المرفوع وإما بدخول حديث في حديث أو مواهن أو غير ذلك لكنه يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعوه كما قال أحمد محمد شاكر في تعليقه على الفيات السيوطي إذا الحديث الذي تلبس بعلة ذات غموض وخفاء يعني يسمى عند علماء الحديث بالمعل طيب أولا التعريف قبل أن نتحدث عن العلة وأنواعها وأنواعها وما قيل فيها وأصح اسم فيها هل المعلل أم المعل لابد أن نعرف أولا هذا الحديث لأن دائما أقول لكم الأشياء تعرف بحقائقها أو بأضادها أو بأنواعها أو بامثلتها وهكذا وهكذا فالمعل او المعلل لغه يعني اسم مفعول المعل اسم مفعول يعني من اعله اعله بكذا فهو معل ويقول علماء الصرف يقول هذا هو القياس الصرفي المشهور وهي اللغه الفصيحه الفصحى القحى يعني المعل اما التعبير المشهور عند علماء الحديث وعند بعضهم بالمعلل فهو على غير مشهور على غير مشهور في اللغة أن المعلل المعلل أيضا اسم مفعول كالمعل ولكن ليس من أعله من علله من علله وهذه لغة بمعنى الله بالشيء وشغله ومنه تعليل الصابي الطعام تعليل الصبيب الطعام وليس هذا الفعل بمستعمل في كلام أهل الحديث كذا قالوا وسيأتي إن شاء الله لأنه سمع هذا حتى عند أهل الحديث ولكن التعبير بالمعلول عده بعضهم لحنا كما سيأتي لحن كما سيأتي لأنهم قالوا اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول, لا يأتي على مفعول. ولذلك قالوا الأجود فيه ان يقال معل بلا من واحده لانه مفعول اعلى قياسا وهذا كما قال زين الدل العراقي وغيره قال يسمى الحديث الذي شملته عله معللا، ولا يسميه معلولا، ولذا قال وسمي ما بعله مشمول معللا ولا تقل معلول معللا ولا تقل معلول وإن كان العلماء قالوا الصواب أن يقال الحديث المعل بلا من واحدة وليس الحديث المعلل أو المعلول فهذا سيأتي إن شاء الله عند أو أثناء حديثنا على أنواع الحديث وعلى أسمائه فالحديث اصطلاحا هو الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلام منها لذلك قلنا اطلع يعني اطلع أحد أئمة هذا الشأن الذين لهم باع في هذا الشأن وكعبهم على فيه الجهابذة النقاد أو نقول بأن الحديث الذي اطلع فيه عالم من علماء هذا النوع على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامت منه أو عبارة عن أسباب خافية غامضة ترأت على الحديث فاثرت فيه يعني قدحت في صحته وأنتم تذكرون في شروط الحديث الصحيح ماذا قلنا؟ قلنا أن لا يكون شاذا ولا معللا ولهذا قلنا اولها الصحيح هو هو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل أو يعل فلذلك لابد قال فلا يكون شاذا ولا معللا فقيد العلة بشرطين في التعريف أولا الغموض والخفاء وكذلك في النظر وما بعلة غموض أو خفاء أي وما بعلة غموض وخفاء, وخفاء فهما قيدان وطبعا انتم تعلمون ان الغموض والخفاء والقدح في صحه الحديث اذا اختل واحد منهما يعني مثلا اذا كانت العله ظاهره او كانت غير قادحه يعني شرط واحد يعني موجود اختل واحد وبقي اخر هل تسمحين حينئذ عله ام لا يعني الاصطلح يعني هل تسمى عله اصطلاحا يعني الناظم قال وما بعلة غموض وخفاء أو خفاء بمعنى الواو ولكن نحن وجدنا شرطا واحدة بينما الناظم قيد قيد الحديث المعل بقيدين اثنين وشرطين اثنين لكن اختل قيد واحد وبقي آخر يعني أن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة هذا لا يسمى لا يسمى عند عند إذن علة استراحة لأن العلة قد تطلق على غير معناها الاستراحة وهذا معلوم من كتب العلل يعني إما أن أن تكون العله بكذب من أجل كذب الراوي أو من أجل غفلته أو من أجل سوء حفظه أو من أجل النسخ كما يقول الترمذي لأن الترمذي سمى النسخ علة ثم أيضا قد يكون التعليل لمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرصال ما وصله الثقه كإرصال ما وصله الثقة فهذه عله لكنها لا تقدح في صحة الحديث واحد يروي لنا حديث المرسلة بينما الثقة أو صلة الثقة أو صلة وهذه زيادة الثقة مقبولة اتصال الثقة يعني إذا أوصل حديثا وصل حديثا فنقول هذه زيادة وآخر أرسله نقول هذه زيادة وهذه الزيادة جاءت من ثقة وزيادة الثقة مقبولة على أنها بشرط ولكن الان افهموا لي على أن الحديث إذا كان مرسلا وأوصله الثقة فنقول هذه عله لكنها لا تقدح في الحديث ولذلك بعض أهل العلم أهل هذا العلم يعني علم الحديث يقولون من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل أو معل ما هو صحيح معل يعني مثلا كيف يكون الحديث يعني معللا وفي نفس الوقت أن يكون صحيحا الجواب نعم يعني هناك بعض العلل لا تقدع في صحة الحديث وقد مثلنا بإرسال ما وصله الثقاء وأنتم تعلمون أن هذا العلم كيف نفهم على أن هذه هذه العله قادحه أو غير قادحه طبعا بالدراسة وأيضا بالتمكن في هذا الشيء وبالممارسة وبالدراسة وبالبحث والتنقيب أن هذا العلم من أجل وأدق علوم الحديث وهذا يحتاج إلى كشف العلة الغامضة والعلل الخافية هذه غالبا لا تظهر إلا للجهابذه في هذا العلم وأهل المعرفة والحفظ والخبره والفهم الساقم. وهذا لم يخض غماره كل العلماء بل هذا الفن ما خاض غماره إلا قلة قليلة قلة قليلة من الائمه كما سيأتنا إن شاء الله من أولئك المشهورين بهذا الفن أو أولهم في هذا الفن, في هذا الفن الإمام علي بن المديني ثم تلميذه أحمد ابن حنبل ثم تلميذه البخاري ثم أبو حاتم ثم الدار قطني وإليه انتهى ماذا عالم هذا العلم عند الدار قطني عند الدار قطني فلذلك غالبا العلماء إذا أرادوا أن يستدلوا على علة حديث استعانوا بكتاب العلل الكبير أو الصغير للدار قطني. للدار قطني فلذلك إذا وجدوا مثلا حديثا تفرد الراوي به يعني مخالفة, مخالفة لغيره أو إرسال ما وصله الثقة أو وقفه أو كذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه إذن قالوا هذا إما معل يعني بمخالفة يعني تقدح هذه العلة تقدح في صحة الحديث وإما لا تقدح في صحة الحديث وإما لا وذلك بجمع الطرق والألفاظ والنظر فيها والتدقيق وأن يكون لهم خبرة في الموضوع وأن تكون لهم أيضا المعرفة والفهم الثاقب فيه وان يكون من اهل الغوص في هذا الفن هذا كما قلنا بعض من ذكر ذكرنا ولذلك سياتي ان شاء الله ما قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث يعني عن اجناس العله وايضا هؤلاء انا ذاك يدركون اين تقع العله واين لا تقع العله ومتى تكون العله قادحه ومتى لا تكون قادحه ومتى لا تكون قادحه فاذا قول المصنف صاريح بأن الحديث لا بد فيه من قيدين لا بد فيه من قيدين فمثلا لاحظ يعني عندما عرفنا العلة قلنا بأن العلة في اللغة قد تطلق على معان كثيرة قد تطلق على معان كثيرة مثلا العلة قد تطلق على المرض ولذلك يقولون فلان معلول معلول على يعل وعتل واعل لذلك يقولون اعله الله فهو معل وعليل وايضا يطلق على منها علله بالشيء معنى علله بالشيء اذا الهاه وشغله به ومنه كما قلنا تعليل الصبي بالطعام ومنها ايضا علّه بالشراب اذا سقاه مره ثانيه والحديث الذي توجد فيه العله يقال له معل أم معللون القياس يقال له معل كذلك يطلق عليه المعلل لأن العله قد عاقته فلم يعد صالح للعمل وأما كثير كثير كثير من المحدثين يستعملون كلمة معلول كلمة معلول وإن كان العراقي قال الأفضل أن يستعمل معلل بدل معلول ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول ولا تقل معلول وبينما قلنا الكثير من علماء الحديث يستعملون بدل معل أو المعلل معلول معلول يعني الحديث الذي توجد فيه العلة وهؤلاء جهابذ وفطاحله في هذا العلم بالذات وفي غيره لكنهم في هذا العلم أكثر وهم من ذكرنا الإيمان البخاري والترمذي والدار قطني والحاكم وغيرهم وغيرهم يستعملون هذا كلمة معلول على الحديث الذي فيه علة وقد أنكر بعض العلماء استعمال كلمة معلول كالعراق كما قلنا وسم ما بعلة مشمول معللا. سمي معلل ولا تقول معلول قالوا بأن استعمال كلمة أنكر بعض العلماء استعمال كلمة معلول للحديث للحديث الذي توجد فيه العلة فهذا ابن زين الدين العراقي كما قلنا وهذا ابن الصلاح ابن الصلاح أيضا فيما أذكر ذكر في علوم الحديث أن المعلول مرزول عند آل العربية واللغة وتبعه على هذا النووي وقال انه لحن إنه لحن كما في التقريب للنووي مع التدريب وقال صاحب القاموس ولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها يقولونها لاحظ الذي لم يفهم يعني معاني كلمه يقولون يظن ان هذا يعني خطأ او تعبير ركيك وليس كذلك لماذا؟ لأن القول له معاني ثمانية ويطلق ويراد به الضرب كان ينبغي أن تقول هكذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في التيمم معنى أن تقول هكذا يعني أن تفعل ويطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به الاستعمال كما هنا هذا هو الشاهد ومعاني أخرى ستأتي في غير هذا المواضيع. يطلق على الاستعمال فولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها اي يستعملونها ولست منه على ثلج لان المعلول في اللغه اسم مفعول من عله اذا سقاه السقيه الثانية سقاش السقيه الثانية السقيه الثانيه وقد رد عليهم يعني هؤلاء الذين انكروا هذا الاسم وهذا التعبير وهذه الكلمه هذه الكلمة يعني معلول قال لك رد عليهم بأنه ذكر في بعض كتب اللغة عل الشيء إذا أصابته علا فيكون لفظ معلول هذا مأخوذ منه مأخوذ من هذا عل الشيء إذا أصابته علا فهو معلول وقال بعضهم عل الإنسان بمعنى مارضا والشيء أصابته العله فيكون استعماله بالمعنى الذي اراد يعني انا ذاك غير منكر غير منكر ويمكن ان يرد ايضا هذا اللفظ ويصطلح عليه علماء الحديث وانتم تعلمون انهم اذا اصطلحوا عليه العلماء يقولون لا مشاحه في الاستلاح لا مشاحه في الاصطلاح وفي اصطلاح المحدثين أنتم تعلمون المعنى الأغلابي المعنى الأغلابي لهذا اللفظ شنو هو هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهرة السلام منه ولا يكون للجرح مدخل فيها ولا يكون للجرح مدخل فيها ولاحظوا إن اصطلح عليه المحدثين يعني هي الذي ينبغي أن نفهمه يعني مسألة العلة سواء كانت خفية أو كانت غير خفية جلية وكما قالوا ايضا وهناك أسباب التي يضعف بها الحديث يعني وذلك من جرح الراوي بالكذب أو بالغفلة أو بسوء الحفظ ونحو ذلك فيقولون له معلول معلول معنى معلول معلول من الاسباب القادحة فيقول هذا الحديث معلول بفلان مثلا معلول بفلان وكذلك ما ذكره الخليل ابن عبد الله الخليلي ابن عبد الله الخليلي. ذكر بأنها تطلق على وجود سبب غير قادح في صحة الحديث أيضا يعني قلنا سابقا كالحديث الذي وصله الثقة الضابط فأرسله غيره هذه علة لا تقدح في الحديث وإن وجد ماذا وإن وجدت فيه العلة, وجدت في العلة. يعني أنه وصله الثقة وهذا الثقة الضابط وصله فأرسله غيره وقال أيضا في الإرشاد فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من طرق شتى ثم ذكر أنه لا يمكن حصرها فمنها ان يروي الثقات حديث المرسله وينفرد وينفرد به ثقات مسنده وطبعا انتم تعلمون كما سبق لكم بان المسند صحيح صحيح وحجه واذا كان المسند صحيحا وحجه لا تضره عله عله لا تضره علة الارسال ثم ايضا مثل للصحيح المعلول بحديث مالك رواه الامام مالك في الموطا رواه مالك في الموطا يعني في الامر بالرفق بالمملوك انه قال بلغنا ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته هذا رواه مالك وقال رواه ابراهيم بن طهمان والنعمان بن, بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن أبي هريرة ثم قال فقد صار الحديث بترين الاسناد صحيحا يعتمد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجه ظهرت بحجة ظهرت وأيضا ما نقله بعضهم عن الإمام الترمذي لانه جعل النسخ ايضا من العله يعني ان النسخ عله في العمل بالحديث النسخ علة في العمل بالحديث إذن هكذا هذه معاني تعتريها هذا الحديث اللي هو حديث المعلم من جهه الاسم ومن جهه العله الخفيه والعله القادحه وغير القادحه والاسباب الباعثة على ذلك وهناك توضيحات لا بد منها يعني مثلا المعنى الأول للعله لا يشمل الحديث المنقطع ولا يشمل الحديث الذي في رواته مجهول أو في رواطه مضعف أو إذا وجد الانقطاع أو وجدت الجهالة أو الضعف في السند فلا يقال معلول لأن هذا المعنى من الأسباب الخافية الغامضة التي ليس للجرح فيها مدخل وباعتبار هذا المعنى الأغلبي يكون الحديث المعل المعل, المعل... يكون الحديث للحديث المنقطع والحديث المضطرب والحديث الموضوع وغيرها وأنتم تعلمون كما يقول علي بن المديني وغيره بأن هذا من أغمض العلوم وأدقها ولذلك لا يستطيع أن يكشف عما فيه إلا أهل هذا الشأن الشأن من الجهابذة الفطاح العظام هذا من جهات توضيح المعنى الأول من المعاني الأربعة والمعنى الثاني أن يشمل الحديث المنقاطع والضعيف والموضوع وجميع الاحاديث التي يوجد فيها سبب يوهيها لأن هذا أعم من الأول أنه يشمل الأسباب القادحة والكتب المؤلفة في العلة دائما تعنى بالكشف عن جميع الأسباب وهذا سواء كانت ظايرة أو غامضة يعني الأسباب التي تقدح في الحديث التي تقدح في الحديث أما على ما سبق يعني مذهب الخليل الذي سبق فالعلة تشمل الحديث الصحيح ايضا فيجوز أن يكون الحديث صحيحا وفي الوقت نفسه معلن هذا هو عكس المعنى الأول الذي سبق لنا أنه لا يشمع الحديث المنقطع والحديث الذي فروته مجهول أو مضعف إلى آخره إذن فهذا عكس المعنى الأول لأن الأول ما ظاهره السلامة لكن الطلع فيه بعد الفحص والتدخيق وبعد النظر طلعوا على ماذا على قادح حنفي وأما هذا الذي ذكره الخليلي فكان ظاهره الإعلال بالإعضال مثلا فلما فتش تبين وصله تبين وصله وأما قول الترمذي بأن النسخ عله في العمل بالحديث قول الترمذي يدل على أن العله عامة وليست خاصة تشمل جميع الأسباب التي تكون سببا لوهان الحديث أو عدم العمل به هذا هو الذي أشره الترمذي. فهو أعم من المعنى الأول بل هو المعنى الثاني مطلقا وأعم وأخص من وجه من المعنى الثالث من المعنى الثالث إذن هذا فيما يتعلق بالوقوف مع التعريف لهذا النوع, لهذا النوع ولذلك قال المصنف وما بعلة غموض أو خافة معلل عندهم قد, عرفة عندهم قد عرفة ولاحظ هنا أن المعل أو العلة قسمها العلماء باعتبارات مختلفة قسمها تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة وطبعا لا نستطيع أن نتحدث عن كل هذه الاعتبارات وإنما نترك هذا إلى الدورة الثالثة ولكن لا بأس أن نتحدث عن أقسام العله باعتبار محلها وقضحها لأنه أمر ضروري لا بد فيه ولا بد منه لا بد منه لأن هذا ذكر ذكر الشيء في غير محله لمناسبه او تقييد فهنا لمناسبه لاننا تحدثنا عن العله والنظم تحدث عن العله يعني وذكر شرطين فقط وذكر اسمه ولم يزيد فالمناسبه اقتضت ان نذكر اقسام العله باعتبار المحل والقدح فالعله غالبا توجد في, الاس... في الاسناد وأحيانا توجد في المتن فإذا وقعت... وقعت العلا في الاسناد فلا يخلو إما أن تقدح في السند فقط أو أن تقدح فيه وفي المتن معه أو أن لا تقدح مطلقا مطلقا ولفظ في يفسر بما قبله أو بعده يعني لا تقدح لا في السند ولا في المتن وهكذا إذا وقعت في المتن فلننظر إذا وقعت في المتن إذا وقعت في المتن على هذا يكون للعلة أقسام ستة تكون العلة تنقسم إلى ستة أقسام أو يندرج تحتها أقسام ستة القسم الأول تقع العلة في الإسناد ولا تقدح مطلقا المثال ودائما اقول لكم واكرر لأن كلما تكرر الشيء تقرر شان الامثال البيان والتوضيح والتقريب للأذان والأفهم فتقع العله قلنا في الاسناد ولا تقضح مطلقا مثاله مثاله الحديث الذي يرويه مدلس بالعلانه فاذا روى لنا المدلس حديثا بالعلانه فماذا نعمل مع هذا الحديث كيف نتعامل معه طبعا انتم تعلمون انه يجب التوقف عن قبوله يجب التوقف عن قبوله كحديث ابي الزبير مثلا عن جابر وهو مدلس وحديث ابي اسحاق السبيعي وحديث قتاده وهكذا المدلسون بمراتبهم التي ذكر الحافظ ابن في كتابه القيم ونظمها بعض شيوخنا وايضا ما ذكره أو بعض من ذكره الحافظ الذهابي أو ابن الذهابي في منظومته المشهورة يعني عنده منظومة في التدلس كما سبق أن قلنا عند قولنا في العل... عند حديثنا على المدلس طيب هذا الحديث ورد بالعنعنه من طرف هذا المدلس ما هو المطلوب؟ منا نحن طلبة العلم أو الباحثين في هذا العلم المطلوب يجب التوقف عن قبوله لكن إذا وجد من طريق أخرى أنه صرح فيه غيره بالسمع أو صرح فيه هو في طريق آخر بالسمع إذن هل هذه العلّة قادحة أم غير قادحة ذاك تكون العلة غير قادحه رواه بالعنعنة ورواه بالتحديث وصرح بالسماع في طريق أخرى فهذه علة غير قادحه علة غير قادحة هذا النوع الأول النوع الثاني إذا وقعت العلة في الإسند وطبعا تقدح فيه دون المد يعني تقدح في الاسناد دون المد يعني ما مثلا ما رواه ويعلى ابن عبيد التنافسي عن الثوري وبعضهم يقول تنافسي وبعضهم يقول لابد نقول التنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البيعاني بالخيار البيعاني بالخيار هكذا ولكن غلط يعلى في قوله عمرو بن دينار هو ماشي عمرو بن دينار هو عبد الله بن دينار بدليل ان رواه الائمه من اصحاب الثوري يعني يعني بطريق عن عبد الله بن دينار وليس عن عمرو بن دينار وهذا من أصحاب الثوري مثلا الفضل بن دوكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم رواه هؤلاء العائمة من أصحاب الثوري لكن رواه من من طريق عبد الله بن دينار قالوا عبد الله بن دينار عن الثوري عن عبد الله بن دينار وهؤلاء أصحاب الثوري الذي ذكرت لكم يعني كالفضل بن دكين ومحمد بن يوسف ومخلد بن يزيد وغيرهم هؤلاء من أصحاب الثوري مرووش لنا عن عمرو بن دينار إنما عن عبد الله بن دينار إذن في الإسناد إذا قدحت في أم لا الجواب نعم ثالثا تقع العلة في الإسناد تقدح فيه وتقدح في المتن ايضا يعني نقول تقع العله فيهما او في الاسناد وتقدح فيهما تقع في الاسناد وتقدح في الاسناد والمتن معا مثلا يوجد الإرصال أو, الوقف. الارصال او الوقف او ابدال راو ضعيف وتنبه براو ثقه براو ثقه يعني تبدل راويا ضعيفا بثقه وهذا يعني مش يكون قاضحا في الاسناد والمتن في الاسناد والمتن علماء الحديث يذكرون في هذا ما وقع لي ابي اسامه حماد بن سلامه الكوفي هذا معروف ثقه هذا معروف يرحمه الله هذا معروف ثقة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وطبعا أيضا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر هذا أيضا من ثقة هذا من الث الشاميين وحماد بن سلامه من ثقات الكوفيين لكن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر مرة الكوفة فكتب عنه أهلها أهلها كتبوا عن هذا الرجل الثقة وهو من ثقات الشاميين كما قلنا كتب عنه أهل الكوفة ولم يكن أبو أسامة حمد بن سلامة الثقة موجودا ولم يسمع منهم، يعني لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابير ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تاميم هذا غير الأول مش هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لأن الأول من ثقات الشاميين وهذا من ضعفاء الشاميين العكس عبد الرحمن بن يزيد بن من ضعفاء الشاميين فأبو أسامة كان من نصيبه أنه سمع من هذا الضعيف يعني سمع من ماذا؟ من عبد الرحمن ابن يزيد ابن تاميم من ضعفاء الشامين ومن سمع منه؟ سمع منه للأسف أبو أسامة محمد بن سلمة الكوفي الثقه الثبت فسأله أبو أسامة سأل عبد الرحمن ابن يزيد بن تاميم سأله عن اسمه ما اسمه؟ قال اسمي عبد الرحمن بن يزيد نقطة مزاج يعني لو قال له مثلا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لعرفه وعلمه أنه من ضعفاء الشاميين ولكنه وقف إلى هنا تدليسا وهو من ضعفاء الشاميين فقال له اسمي عبد الرحمن بن يزيد فماذا ظن أبو اسامه الثقة ظن أنه ابن جابر وليس ابن تاميم قال بأن هذا ابن جابر فصار أبو سامة يحدث عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن تاميم الضعيف ولكنه ينسبه من قبل نفسه إلى ماذا؟ إلى ابن جابر الثقة فيقول حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ابن جابر هذا من قبل نفسه معه هو شن يقال له قال له اسمه عبد الرحمن بن يزيد ولم يكمل يعني إذا كملوا يقولوا مثلا ابن تاميم يعلمه أنه ضعيف وإذا قال له ابن جابر يعلمه أنه ابن جابر وهو ما كذب عليه ولكن دلس وإن كان دلس أخو الكذيب سكت عملوا التعمية فصار هو ينسبه إليه إلى ابن جابر إلى الثقة ولذلك وقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر عن ابن جابر ولاحظوا سبحان الله هما ثقتان معا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ثقة وأبو أسامة حمد بن سلم ثقة ثقتان وإنما أتيا من ماذا؟ من من قوله اسمي عبد الرحمن ابن يزيد اسمي عبد الرحمن بن يزيد فلم يتفطن له ولكن أهل, أهل النقد ميزوا ذلك وتفطنوا له ونصوا عليه ومن هؤلاء الذين نصوا على ما ذكرنا البخاري وأبو حاتم وأبو حاتم وكذلك أبوه ابنه ابن أبي حاتم وكذلك أبو زرعه الرازي وغيرهم وغيرهم كذلك هذا واضح كذلك تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الاسناد ولا تقدح فيه ولا في الإسناد مثلا كما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث صحيح يعني في بعض الاحيان تقع يعني الفاظ فيها اختلاف كثير في احاديث صحيحين فاذا امكن الجمع نرد الجميع الى معنى واحد وان ذاك القدح ينتفي عنهما وهكذا يعمل شراح الصحيحين شراح الصحيحين ايضا خامسا تقع العله في المتن وتقدح فيه دون الإسند يعني تقدح في المتن ولا تقدح في السند الإسند مثلا الحديث الذي انفرد به مسلم بإخراجه من حديث أنس يعني من لفظ المصرح بنفي في قراءة البسملة في الفاتحة في قراءة الفاتحة يعني نفى بسم, بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الفاتحة فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله يا رب العالمين من غير تعرض لذكر البسمالة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له يعني فاهما من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله انهم كانوا لا يقرؤون البسمله يعني لا يبسملون فرواه على فهم واخطا واخطا لان معناه ان الصوره التي كانوا يفتتحون بها من الصور هي الفاتحه يعني مثلا ما يقول لك انا قرات صورة طه صورة طه او قرات صورة الرحمن ما يمكنش يقول لك انا قرات بسم الله الرحمن الرحيم صورة طه يعني ضمنيا قرا قرا البسمله فمعنى انه كان يبتدئ القراءه بالفاتحه كما قال الترمذي ايضا في جامعه وليس في تعرذ لذكر البسمله البسمله ابدا ولذلك اطال الكلام فيه عبد الرحيم العراقي وابن حجر العسقلاني ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي اطال النفس في هذا بل الغماري احمد الصديق قال من ان من اشد الاحاديث اضطرابا حديثك بسم الله في هذا مؤلفان وطبعا لا, لا تطالهما يدي الان لانهما في مكسبتي وانتم كما تعلمون محبوسون ومسجونون كذلك تقع العله في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد, الإسناد معا السند أو الإسناد مثلا ما يرويه راوين بالمعنى الذي ظنه يكون خطا والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فهذا يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد يعلل الإسناد ولذلك الحاكم رحمه الله تعالى ذكر عشرة اقسام لأجناس العلة ونحن قلنا سنتحدث عنها إن شاء الله في الدورة الثالثة ولكن إذا شئتم من أذكرها باقتضاب دون تفصيل فمن أراد منكم التفصيل فليرجع وليستنطق معرفة علوم الحديث للحاكيم وتدريب الراوي للسيوطي والباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث يجد هناك ما يشفي ويكفي وقت تحدثت عنها أيضا في كتاب قنص الشوالد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية ولسيما في الصفحة 647 وما بعدها يعني في الفائدة 159 ذكرت هناك يعني بعض أو عشرة أقسام لأجناس العلة فمثلا الخسم الأول أن يكون السند ظاهره الصحة أو ظاهره الصحة أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع يعني من روى عنه مثل حديث كفارة المجلس هذا كفاره المجلس فيه موسى بن عقبة لا يذكر سمعه من سهيل ابن ابي صالح ابن ابي صالح الثاني القسم الثاني من اجناس العله أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحه كحديث قبيصه ابن عقبه يعني مرفوعا وفي ارحم امتي ابو بكر الحديث مع انه انما هو مرسل مرسل الثالث أن يقع أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لماذا؟ لاختلاف بلاد رواته مثلا كرواية المدنيين عن الكوفيين أو المدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا مثال حديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه الحديث وهذا الحديث يعني صحة من طرق أخرى فذكره موسى ابن عقبه عن أبي إسحاق عن أبي بردتان عن أبي الاغر الموزاني الرابع أن يكون محفوظا عن صحابيين فيروى عن تابعين يقع الوهام بالتصريح بما يقتضي الصحة بل يقتضي صحته بل ولا يكون معروف من جهته بحال حديث ابن محمد عن عثمان ابن سليمان عن ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور والطور هذا فيه ثلاث علل ونقف عند هذه العلل ان شاء الله ونتابع الحديث